وكل م ح د ث ة بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار و ص ي ك م إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل الله أ س أ ل أ ن يرزقن و إ ي ا ك م تقواه في السر و ا ل ع ل م مع شر المسلمين حديثي معكم إ ن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء يدور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 انظر لهذا المعلم ف إ ن وجدت المعلم موجود في ا ل أ م ة اعلم أ ن ه ا ترتقي و إ ن وجدت المعلم تخلف اعلم أ ن ه ا ستنحط وربنا عز وجل مع الكون بسنن ك و ن ي ة سبحانه وتعالى لا يجامل أ ح د ولا يحابي مخلوق فكل من استقام على ا ل ش ر ي ع ة أ ع ز ه الله وكل من انحرف وغير وبدل وابتدع يذله الله عز وجل اخواني مع شر المسلمين اي ا م ة من الامم ايا كانت علماء الاجتماع لما ارادوا ان يقيموا الامم ويتكلموا عن التفاصيل قالوا إ ن أ ي أ م ة من ا ل أ م م تتكون من أ ف ر ا د يعني أ ن ا وانت كفر مثل حرون مثل حرون مثل ر خ ا كل البلد بتكون أ م ة ا ل إ س ل ا م طب ا ل أ م ة دي متكونه من أ ن ا و أ ن ت يعني و ح د ة بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة رجلا كان او ا م ر أ ة ومعلوم لدى العقلاء ان أ ي شيء يتكون من و ح د ة بناء قوته تتوقف على وحدته على ق و ة بناء وحدته يعني عندك علماء الهندسه لما بيكلموا في الخرسنات علماء الكيمياء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 وكيف تربت وكيف ن ش أ ت مع شر المسلمين أ ض ر ب مثالا قبل الشروع في المقصود أ ي ض ا حتى أ ض ع أ ن ا و أ ن ت ايدينا على موطن الداء اللغبطه اللي احنا فيه والخلل والفرقه والاختلاف والتناحر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 والذي دعاني إ ل ى اختيار هذا المعلم وشرحه وضرب أ م ث ل ة أ ن كلنا بلا استثناء كل من صام شهر رمضان طبق معلم ا ل م ر ا ق ب ة ولكن في ج ز ئ ي ة الصيام فقط يعني أ ص ب ح أ ن ا و أ ن ت عندنا استعداد ان نراقب الله بدليل الواحد فينا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 وسنجعل عليك رقيبا من فلان وفلان أ ن ا كرجل متربي على م ر ا ق ب ة المولى وعندي ج و اعتقاد لا أ ح ت ا ج إ ل ى فلان وفلان لذلك لما يذهب البعض منا إ ل ى الغرب وينبهر يقول لك مررت في الطريق فما وجدت شرطيا قط لم ا ر ا ق ب ا القانون الوضعي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 وبين م ر ا ق ب ة الكافر للقانون الوضعي فرق بين الاثنين المسلم يراقب من اعتقاد ما هو الاعتقاد أ ن ه يعلم يقينا أ ن الله عز وجل رقيب حفيظ سميع عليم بصير أ ع ي د هذه ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة بمعرفتها وبتحقيق مدلولها يتولد عند المسلم معلم ا ل م ر ا ق ب ة الرقيب ان الله كان عليكم رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا وكنت انت الرقيب عليهم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ف ا ح ض ر و ا رقيب حفيظ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 أ ح ا ط بعلمه كل شيء ف إ ذ ا ر ص خ عند العبد المسلم هذه ا ل أ س م ا ء الخمس لله عز وجل من أ س م ا ئ ه التي لا تعد ولا تحصى وعلم مدلولها و ع ي ق ن بها حتما ولا بد أ ن يتولد في قلبه معلم ا ل م ر ا ق ب ة لذلك عند الطبراني بسند صحيح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 أ و ص ي ك أ ن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من ع ش ي ر ة قومي في كل ق ر ي ة أ ق و ا م وضع الله عليهم ا ل م ه ا ب ة ي س ت ح ي ع ا م ة القوم أ ن يتلفظ أ م ا م ه م بلفظ خارج أ و يصدر منه فعل ناقص أ م ا م ه يقول لك لا يليق أ ن أ ت ك ل م أ م ا م ه بكذا رجل عليه المهاب والوقار وهذا كثير في القوم فنبينا صلى الله عليه وسلم ي أ م ر هذا الرجل قال له استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من ع ش ي ر ة قومك ومن أ خ ب ا ر بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن الله عز وجل أ و ح ى لنبي من أ ن ب ي ا ئ ه م ان ك لقومك ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فقد كفرتم أ ي إ ن س ا ن يعتقد أ ن الله لا ي ر ى أ و أ ن الله يخفى عليه شيء في كونه هذا عياذا بلا كفر كنتم تعتقدون اني لا اراكم فقد كفرتم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 إ ي ه معنى ا ل م ر ا ق ب ة قالوا ح ا ل ة في القلب تثمرها نوع من ا ل م ع ر ف ة يظهر من ذلك أ ع م ا ل في الجوارح لو حفظ هذا التعريف وتعلمناه مكسب ليس له نظيف بحيث لما يسند إ ل ي أ م ر يبقى أ ن ا أ ه ل ا له هي الاتحاد السوفيتي تعلمون كيف سقط معلومه عرفوها سقط الاتحاد السوفيتي ب أ م ر واحد ملوش ت ا ن ي وهو وضع الرجل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 في المجتمع في أ ي أ م ر من أ م و ر ا ل ح ي ا ة إ ن أ م ع ن ت النظر ودققت الفكر تجد أ ن القوم الذي أ س ن د إ ل ي ه م العمل وسد ا ل أ م ر لغير أ ه ل ه وسد ا ل أ م ر لغير أ ه ل ه تعريف ا ل م ر ا ق ب ة ح ا ل ة في القلب تثمرها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 ل أ ن فعلا لو راقبت ربي أ ن ا و أ ن ت هتفرق معنا كثير لن نجد غش ولا خداع ولا تزويه ولا انتهاك محارم ولا تكالب على الدنيا لما نراقب ربنا عز وجل يبقى العلم علم العبد وتيقله لان الله عز وجل عالم بالضمائر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 ف إ ذ ا أ ي ق ن العبد بهذا ا ل أ م ر حتما سيتولد في القلب ح ا ل ة ف إ ذ ا تولدت في القلب هذه ا ل ح ا ل ة يظهر أ ث ر ه ا على الجوارح تستقيم ا ل أ م و ر و إ ل ا لماذا يستحي الرجل من فعل م ع ص ي ة أ م ا م البشر و إ ذ ا اختلى فعله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 أين الله؟ اين ل ل ه أ الله في قلبك هل تعتقد فعلا أ ن الله يراك و إ ن اعتقدت ذلك هل أ ث ر هذا المعتقد في سلوكك وابتعدت عن ا ل م ع ص ي ة ل أ ن الله عز وجل لا, لا يخفى عليه شيء من أ م ر ك انتبهوا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين غياب هذا المعلم تولد من ورائه الشر كل الشر و ت و ل د من و ر ا ئ ه أ ي من عدم و ج و د ه ا ل ض م ا ر ك ل الضمار في كل شؤون ا ل ح ي ا ة ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا غ ا ب من قلب ا ل ع ب د لا تجدل ا ع ب د إ ل ا فاجرا م ن ت ه ك ا ل ح ر م ا ت الله و ل ح د و د ا ل ل ه ع ز و ج ل لذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ل ل ق و ن ي الذين يغيب عنهم معلم ا ل م ر ا ق ب ة بوعيد ليس له نظير على وجه ا ل أ ر ض في النصوص ا ل ش ر ع ي ة فعند ا ل إ م ا م أ ح م د وعند الطبراني في معجمه الكبير وسند الحديث صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم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 د و ا ع ي ت شديد يعني حسناتك أ م ثلج بلتهام بيضاء يوم ا ل ق ي ا م ة تتحول هباء م ن ص و ر ة كما قال عز من قائل وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل ف د ع ل ن ا ه هباء م ن ص و ر ة نعم يبقى في عله وفي سبب ف س أ ل ا ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صفهم لنا من دونه والوصف هنا حتى نحضر أ ن نتصف بهذا الوصف أ و نكون مثل القوم فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا إ ن ه م منكم و ي أ خ ذ و ن بحظهم من الليل كما ت أ خ ذ و ن ي ع ن ي من ا ل أ م ة و ي أ خ ذ و ن بحظهم من الليل كما ت أ خ ذ و ن أن يصلون قيام الليل طيب مرفن ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا تحولت ا ل أ ع م ا ل إ ل ى هباء منصوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم انتبهوا ولكنهم كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها ا انتبهوا اخوانا انتبهوا ل أ ن من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م إ ن المسلم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 أ و مع حريمه اعلم أ ن القوم ضياع في معالم ا ل ت ر ب ي ة ما نريد أ ن نقف على ا ل ح ق ي ق ة وكفى م غ ا ل ط ة كفى مغالطة وتكالب على المناصب ب ح ج ة أ ن ن ا سنصلح القوم إ ذ ا وصلنا إ ل ى السد انت واهم أ ن ت عندك من الجهل ما لا يعلمه إ ل ا الله قانون ا ل ت م و ي ن في بلاد مصر ب ل غ ة العمه ما يخرش الميه قانون البيع والشراء ب ل غ ة العمه في غ ا ي ة ا ل إ ح ك ا م قانون التدريس الطب ا ل ص ح ة الاقتصاد كل هذه القوانين غالبها في غ ا ي ة ا ل إ ح ك ا م م الخلل جبني مني ومنك م ا ف ي ش م ر ا ق ب ة غابت فلما غابت اختل, الأمن. اختل الامان أ م ن خ ت ل ل ا أ أ ت ظ ن و ن م ع ح ر المسلمين أ ن ينصلح البلد والقوم التسعين م ل ي و ن ب ج ر ة قلم وبقرار جمهوري أ و بقرار من البرلمان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 تنفعل لما يرى في ا ل إ ع ل ا م الكاذب وحماستك تزيد وتغضب ل أ ج ل دينك أ ر ب ع على نفسك وكما قالت العرب أ و ر د ه ا سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد طورت ا ل إ ب ل لا نشك قيد ا ن م ل ة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 في كتابه أ ز د ا ل غ ا ب ة في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة أ ن عثمان بن عفان كان في ارض له ب ا ل ع ا ل ي ة ا ل ع ا ل ي ة وادي من أ و د ي ة ا ل م د ي ن ة مطرف وهو في داره والحر شديد يرى على ظهر ا ل أ ر ض كالفراش من ش د ة الحر و إ ذ ا هو في بيته اذا د ر ج ل يراه عن بعد أ م ا م ه بكرين البكر الجمل ل ل ي هو ا الصغير اللي ب ق و ل عليه البعرور فلما راه عثمان عن بعد قال ما على هذا الرجل أ ن يمكث في بيته حتى يزول ا ل ح ر ثم يخرج ثم نادى عثمان لمولى له وقال انظر من هذا الرجل فنظر الغلام وقال يا عثمان إنه ر ج ل انه إ رجلا معتما بردائه يسوق بكرين متعم م بالرداء ودم بكرين يسوق فقال عثمان للغلام دقق من الرجل فدقق الغلام فقال يا عثمان إ ن ه أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب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 حتى يذهب الحر ثم تروح كما تريد انظر إ ل ى الرد الذي تولد من معلم التربيه ة المراقبة حالة احنا قلنا القلب م ر في ت ث ا المعرفة لها الجوالح فقال امير المؤمن عمر ادخل يا عثمان قال ما الذي اخرزك يا امير المؤمنين قال نوع من دين عمل عمر أمير أمير يظهر أخرزك بكرين في أهي من إ ب ل ا ل ص د ق ة كويس ذهب الحي ب إ ب ل ا ل ص د ق ة وتخلفا ل ب ك ر ا ن عن ا ل إ ب ل فخشيت أ ن ي ض ي ع ف ي س أ ل ن ي الله عنهما انتم معايا أخوانا لو خرجنا من ا ل م و ع ظ ة وكل واحد عرف الخلل ف ي ن أ ن ا هاكون في غ ا ي ة السعاده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 ومضي ب إ ب ن الصدقه فخشيت أ ن يضيع ف ي س أ ل ن الله عنه م ر ا ق ب ة راقب ربه فلما راقب ربه و ا ل م ر ا ق ب ة تولدت من علمه ب أ ن الله لا ي خ ف عليه شيء ظهر أ ث ر ه على الجوارح فخرج في ش د ة الحر ونفح السموم من أ ج ل بكرين من إ ب ن الصدقه وثبت أ ي ض ا من حديث عبد الله بن دينار وذكر هذا ا ل إ م ا م الذهبي في ت ر ج م ة ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر يقول عبد الله بن دينار خرجت أ ن ا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرسنا بليل كلمة عرسنا يعني في الليل جلسنا نستريح يقول عمر يقول عبد الله عمر معه غنم عرسنا يعني عبد براع نستريح دينار بن فإذا في فقال له عمر يا غلام قال لبيك وما يعرفوش انه هو امير المؤمنين يا غلام قال نعم قال بعني شاف بعني ن ع ج ة من عندك فلوس سجاس بعني شاف قال أ ن ا مملوك ي ع ن ي ن ا والغنم مش ده احنا بتوع واحد أ ن ا مملوك ي ع ن ي لا يحل لي البيع فقال عمر قل لسيدك أ ك ل ه ا الذئب فقال الغلام و أ ي ن الله أ ن ت م معايا أ ي ن الله الطبيب ا ل ل ي ب يكتب الرشد للرجل الصحيح البدن أ ي ن الله المدرس الذي ي خ ت ز ل المعلومات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 إ م ا م جبل من جبال العلم من اثني عشر إ م ا م ا من أ ئ م ة المسلمين المعتبرين عبد الله بن المبارك ذكر العلماء في ترجمته ق ص ة ع ج ي ب ة لا يليق بمسلم أ ن يجهلها أ ب و ه المبارك كان عبدا يباع ويشترى ف أ ع ت ق ه سيده فلما اعتق ب د أ يتكسب ليعيش فاجره رجل ليحرس له بستانا من الرمان قال له حرس البستان د حرسه فجاء صاحب البستان يوما وقال يا مبارك قال نعم قال معي أ ض ي ا ف ايتني برمان حلو قام المبارك و أ ت ى بحبات من الرمان وقدمها لصاحب البستان فنظر صاحب البستان إ ل ى الرمان ف إ ذ ا به حامض فاسد فتعجب وقال يا مبارك طلبت منك رمانا ل حلو ت أ ت ي ن ي بالحامض قال يا سيدي لا أ ع ر ف الحامض من الحلو انت متخيل قال كيف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 ان المبارك يخدعه ف س أ ل الجيران فقالوا والله ما ر أ ي ن ا ه آ ك ل ا قط لما؟ لم ا لم ي أ ذ ن له طيب ما هو مش موجود م اين هو أ الله أين الله فلما علم صاحب البستان بعظم خلق الرجل وبعلو ش أ ن ه قال له تعالى يا مبارك قال له نعم قال له شوف ليس لي من ا ل ذ ر ي ة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 م د ي ن ة م ا ز ج في المجتمع تعرف انت ر ج ل بالتاجر وبعت بيعه باعها خلفك في المحل و خ د ع المشتري وجئت إ ل ى محلك وعلمت اين الله انتبهوا يا اخوانا ن انتبهوا الخلل موجود والكل يضع يده علي ه ولكن ا ل إ ش ك ا ل ي ة في ا ل م غ ا ل ط ة م غ ا ل ط ة النفس ولا يليق بعاقل أ ن يغالط نفسه محمد بن المنكدر لكن بائع عنده حنوت أ ي دكان فكان عنده نوعين من ا ل ب ض ا ع ة نوع ا ل و ح د ة بعشر دراهم والنوع ا ل آ خ ر ا ل و ح د ة بخمس دراهم خرج ابن المنكدر وترك غلامه في المحل فجاء رجل من ا ل أ ع ر ا ب فباع الغلام له ما هو بخمس بعشر أ ع ر ا ب ي ج ا ي ما يعرفش بخمس بعشر خطمه فجاء محمد بن المنكدل ف أ ع ل م ه غلامه قال له يا سيدي بعت كذا كذا فقال محمد بن المنكدل اخرج واتني بهذا ا ل أ ع ر ا ب ي ف إ ن أ ت ي ت به ف أ ن ت حر لوجه الله فذهب الغلام يبحث عن الاعرابي طوال النهار حتى أ ت ب ي فدخل على محمد بن المنكدر فقال له محمد إ ن غلامي عن طريق ا ل خ ط أ ب ا ع لك ما هو بخمس بعشر فقال الاعرابي لمحمد أ م ن أ ج ل هذا استدعيتني قال نعم فقال الاعرابي ولكني رضيت قال محمد بن المنكذب ولكننا لا نرضى لك إ ل ا ما نرضاه ل أ ن ف س ن ا هو ذا المجتمع ا ل ل ي تربى لا نرضى لك إ ل ا ما رضيناه ل أ ن ف س ن ا إ م ا أ ن نرد عليك خمس دراهم و إ م ا أ ن نعطيك ما هي بعشر و إ م ا أ ن ترد علينا بضاعتنا و ت أ خ ذ دراهمك هو ذا المجتمع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 واياك أ ن تظن بعدو لك خير كلام واعني ض ح إياك أن تظن ب د و و لك خير أ ع بالعدو غير المسلم إ ن ظننت ب أ ي عدو خير يعني عذرا أ س ت ب ي ح ك عيد النظر في ثوابتك